إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفاسفها الحديث وإن محبة المرء المكارم من الأخلاق وكرهته سفاسفها هو نفس العقل إذ العقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصوار والعلم باجتناب الخطأ ولقد أحسن الذي يقول إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه معاشر الأحبة تومي صلى الله عليه وسلم أسيما كني حديثي لأبوكيو نا صحابه سهل ابن سعد الله أمر ذيه أسيما تومي صلى الله عليه وسلم حكيك الله أنا بين ذات بي na anachukia tabia duni maashara alahibba jambo la kupenda tabia njema na kuchukia tabia za duni ndio maana ya akili mtu akikwambia kuwa na akili maana yake penda mambo tabia njema na mambo mazuri na uchukie mambo maovu na tabia duni kwani akili maashara alahibba Maana yake hili ni jina ambapo kwamba la na latumika katika ujuzi yani kuelezea ule ujuzi wa mtu kutambua namna ya kuifuata njia ya sawa na kuwa na elimu na utambuzi wa kufahamu namna ya kuepuka makosa hii ndio akili wala akili si watu kama inavyofahamika kwa wengi wa watu hiyo si akili لكن اكيلي ما ناكن هنا معرفة نمنغانو تفوات نجية يا, يا حرق نجية يا ساوة نقونا معرفة نمنغانو تيفوكا مكوسا هنا ديو اكيلي نا يولم شعيري الفسيما إذا أكمل الرحمن للمرء عقله هل يسيما مانينو مزوري سانا هل يسيما بيني الرحمن الله اتم كمل اشياء من ذكيه فقط كملت اخلاقه بس طبيعته ستغوزي مكمليكا وما هاربه نحاجه ذاتك ستكمليكا نعم معاشر الاحبه عقلي يكون تشو نا يكون فضله كبوا سنه العقل دواء القلوب عقلي دواء يا نيو والعقل مطية المجتهدين Akili ndiyo kipandwa cha wale mshtahidin ulama wenye kufanya akili ndiyo kipando chao akili ni kipando cha wale mshtahidin kwenye kutefuta pato la dunia akili ni kipando cha wale wenye kufanya bidii katika kila nyanja zaheri Bidi ile itamwadia pachufu kiyo hana akili ya kupuata njia ya sawa na ya kuepuka yale ya makosa akili iko hwatul kiram leo mbegu ya ukulima wa akhira katika ukulima ile mbegu nafaka ile unaoitia au mte ule unaoweka fadla ile au cheo dunia Akili, maashara lahibba Ndiyo zada na hudda Maandalizi ya mu'min pindi anapofiko na misiba Anapokuwa ni mpungufu wa akili Loh wakati wa misiba Hukosa majira Lakini, akiwa akona Maandalizi ya kutosha ya akili anapofikwa na misiba Hujua namna ya kuenda Na namna ya kufanya Maashara lahibba Akili, mtu anapokosa akili hatta kiondon palme upalme ulahumnyanyui akili haidiyo yenye kumnyanyua mtu wala mali hayamnyanyui mtu endapo kuwa mikosa akili na maashara alhibba la aql liman aghfalahu an ukharahu ma yajid min ladati dunyaya yuli ambaye kwamba kwa sababu ya mambo tamu na shahawati ya hapo limwinguni yakamfanya yeye asahao akhira yake huyo ho yohana akili hata kidogo na akili maashara lahiba li huzhi mjega huzhi mjega na heshima yake ni kadri yake ni mtu mwenye heshima kadri yake wale wandaazimu mbarabarani mwenye koropota makatasi waheshimiwa kwa sababu hawana akili mpaka hawachoto Na kadri ya kuwa na akili yake ndiyo kadri ya hishima na kwenye mštama. Akili ndiyo kipumbawa wakati wa ugeni. Mtu anapokuwa na akla razini. Akili iliyotulia wakati wa ugeni. Si ugeni kwa umekuwe na ugeni, ugeni. La, unapokuwa umeshika njia ya haki na nipeke yako au ni wachache njini. Kuna maziti watawafika. Mtu wakiwa na akili hapa ndio ile akili yake ndio kipumbao chake wakati ugeni ule uliofika na akili ndio pumbao wakati wa ufukara mtu akiwa na akili na haya ndio mali bora inayopewa na Allah azza wa jalla haddaki kusaaki kusa nini أسلم الحسن البصري رحمه الله ما تم دين عبد قط حتى يتم عقلب حيثمي دين يمجأ كبساء مبكا كل يكيتميه حيثمي دين يمجأ مبكا كل وقال أبو حاتم البستي رحمه الله هل أنت هنا أبو سارة؟ نحن نعلمه هل أنت مريش موياك؟ هل أنت هناك؟ أبناء جيلي وأعمدة السعادة العقل أسمنا الغوزو يا مايشا مزوري ني اكيلي غوزو يا مايشا مزوري ني اكيلي علفو endelea asema fa qurbul aqili marjubu khayruhu wa kila hali mtu rafiki yako akiwa ni akili mwenye akili darajia heri kutokakwa hapo hali yoyote kwa hivyo alafu asem kama anna khurbal jahili mahufun sharruha ala kulli hal kama vile ku karibu na jahil mjinga basi unakhofiwa wewe kufikwa na shari kwa كذلك نعمه الذبيوان الله عز وجل كتك نعمه بوره الوفوه من الله عز وجل قال حبيب الجلاب رحمه الله قيل لابن المبارك رحمه الله اسمعني يا امير ابن المبارك رحمه الله اني ائولز سؤال ما خير ما اعطي الرجل من جنب غني بوره امبالو قاما تakuwa امبوى ان يعني نمو قال غزيرة الع وينجي واكيلي انت وانا قلت وانا وينجي واكيلي بس هلون جمبوا بورا قيل فإن لم يكن من يكوليسا قمو بياتينا جي كيوا حكو بوا وينجي واكيلي جمبوا قاني لتفوتيها فقلت وغورا قال أدب حسن كوانا داب مزوري قيل فإن لم يكن فكيوا حانا هلو حكو بوا هلو قال أخ صالح يستشيره awe atakuwa mwenye mrozuki wana ndugu mzuri ndugu mwema awe akimtakao ushauri sikutafuta marafiki waovu mtu utafuta rafiki mwema faib niam tilafa illa miyakun azkubewa hilo azkubwana hilo makuwa na rafiki mzuri pala somtum tawili basi awe ni mwenye kunyamaza sana asiwe barabara asiwe sardar mtu wa kuzungumza sana awe atakuwa akidumisha kunyamaza hasukumu dispokoko haja muhimu ndo kuzungumza paibu wa salama itamjia qila fa illam yatikul hasukukuna tabia hiyo alamutun ajima ni khairi kwake mauti mwijibu haraka aondoke hapo limungu akikosa yote hayo akikosa hilo la kwanza na la pili na la tatu mpaka la mwisho akawa hawezi kunyamaza yeye ni farafara basi ni khairi kwake ابن المبارك رحمه الله فالواجب معاشر الأحبة جامب الواجب نجاني أن يكون المرء بما أحيى عقله من الحكمة أحبة منه بما أحيى جسده من القوت وإسلام إنجاد كيوى أو إن ما بين زيسان يقدريك لكبات حكمة أو إليم ينكم قزيك ليعجب Ao ni na mapenzi ya hilo kuliko je kuwa na mapenzi ya chakula yenye kukuza mwili wako. Hili ndilo linamwajibisha kila Muislamu na kila mja. Naam. Kama ilivyo ada kuwa mwili chakula chake ni nini? Ni chakula. Vile vile akili chakula chake nini? Ni hikma, ni hikam. Endapo mwili utakosa chakula, utabakia. Hao tabakia. Na akili ukikosa hikma, akili iki kose hekma ita potea خلاص وتكوا هناكيلي حتى kama huo konti makartasi barabarani paib thawazimu ndarajat siwazimu wote ni aina moja wandazimu wengine utamuona amivaa vizuri atembea vizuri na azungunza vizuri lakini hana akili mwanazimu mashar alafadha ikiwa hii ndio uhani na hii ndio akili kama tulielezea pale mwanzo mtu kutekeleza au kujua njia ya kufuata njia ya sawa na kujua na, na ujuzi wa kuepuka ya makosa. Hii ndio akili. Mambo gani yenye kumpuzia mja akili yake. Hili ni swala muhimu sana. La muhasaba na nafsi. nafsi yake mtu. Awe akijifanyia muhasaba wa nafsi yake, akihisabu nafsi yake. Awe ya kada na kikao na nafsi yake. Nimifanya kadha na kadha na kadha. Je, hili ni sawa? wanake pingine pale wakati wewe wafanya unaweza kuwa umefanya kwa hamaki na kwa hasira ukawa huna time ya kuzingatia na kufikiria faibu unapokao miketi kujifanya na yule ambaye kwamba hudumisha sana kuihisabu nafsi yake waqalhum anha fatra na yule ambaye kwamba harafiniki sana na jambo la kuihisabu nafsi yake huyo na mwenye cheo cha juu katika wenye akili jambo la pili lenye kukuza akili ma'ashara alahibba tajannub alhawa weepuka hawaya nafsi na hawa ya nafsi ni madhui wabili madhui kipi pamoja hawa kipi pamoja daima madhui wao huwa nini ni mizozo na kuteta baina yao akili na hawa ya nafsi ni madhui wabili tayib falwajibu ala almar' an yakuna wa li hawaahu musawwifan wajibu kwa mja awe ni Akili yake, hawa yake, awe yake čelevesha. Kuna moyo wako, apenda jambo fulani, na oma indika sana, jambu hilo, ipushe, ipushe. Fa idha shtabaha amran, mambu mawili ya kim tatiza, hajuji sasa. Haya mambo wa utata, ni niya sawa, lipi nila sawa, lipi nila makosa. Asema amin palizana nizan, abu muhimu sana. Asema, ishtanaba, atepuka, akrabahuma min hawaa katika ile mambo moyo ina bomba anapendekeza zaidi kwa hawa yake aona nafsi yake yasikia raha au ylinau tamaa zaidi kwa jambo moja katika ile mawili hivyo aliepukusa hilo aliepukusa hivi ndivyo ni zana faibu alapo asemna lianna fi mujanabatihi alhawa islahus sarahil mja anapoepuka hawa yake jambo hili hutengeza sarahil yani batin yake faibu faibu تصلف الضمائر ضمير يا mtu ndani wa mtu ndani wa mtu katika wemema kwa hivyo kuepuka التقلب في الأمصار والاعتبار kukuza الله jambo يزيد tatu katika وإن عدم kukuza akili atataqallabu fil amsar wal aitibar bi khalqi llahi mimma yazid al mar'a aqlan wa in'udma akili yako ibra utenda kazi wa Allah azza na uchukue mazingatio na vile viumbe vya Allah jambo hili lenye kuzidisha akili pamoja na kwake atakosa mali mwisho katika lenye kuzidisha akili si mwisho kabisa lakini na watu wenye Na kuwefuka wakumbabu. mtu kufanya urapiki na weni akili. Maashara lahidba. Hili ni jambu muhimu sana. Muislamu atakiwa. Ali sana. Ali chende kazi sana. Awe na hamu nalo sana. Kwa sababu ndiyo mema yako na mazuri yako hapo ulimunguni na akira. Yata linapotengea jambo la akili. نرجو harborika jamo laki ni ndio hayo yanaharika aqulu haudi hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfuruuhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah wa kuna mambo kadhaa ambapo kwamba mtu akiaparaga mambo kama mambo kama hayo humdhuru akili yake uipunguza akili yake uidunisha akili yake kwa hiyo ni jambo la wajibu kwa mje ayajue mambo kama hayo na ayaeekue tutataja baadhi yake la kwanza algham walhuzn kuwa na gham na kuwa na huzuni mje hatakiwi ni mwenye kudumisha dhiki na huzuni kwenye moyo wako mambo haya mawili humpunguzia akili yake huidunisha akili yake alhuzn ma'ashara alahibba wenye akili wanasema kuwa huzn kuwa algham yadunisha akili na huzn yadunisha akili pamoja na kuwa hayaondoe msiba anapofikwa na msiba la wajib nini nisubiri wala usihuzunika na haya ita mfika kwa mujibu wa umbile lake la kibinadamu lakini awe mwenye mwenye kuyekusha na kujipumbaza na kujikumbusha kwa haya yote yatoka kwa Allah azza wa jalla waasa anta krahu shay'an wa huwa khairul lakum anapofikiria hayo kujipumbaza moyo wake na dhiki huondokea hivi ndio nlamtakaniwa awe mja ili aihifadhi akili yake kwa sababu kudumu kwa huzuni na dhiki kwenye moyo Hali sejidi Lolote, hali kadari ya Allah kwanza. Na atari yake ni kuwa hukupunguzi akili. Na hukuposesha ujira. Ula unge subiri, ni mwenye kupata ujira. Jambo lengine, lenye kupunguza akili ya mja, ni jambo la kibri. Kuwa na kibri. Na mtu anapokuwa na kibri. Hukosa kutambua yenye Na kutambua yenye kumduru. Na hindu akili. Marifa, yanamnaganu utafuata mambo ya sawa. هل نحن سيكون مفايشا و نحن نبنجيه من قصة و نحن سيكون سيكون مدورة هل نحن سيكون نحن سيكون إبليس اللعين يجب أن يبدأ من كبري ما يبدأ من كبري؟ من كبري الله عز وجل يقول إلا إبليس أبى و استكبر و كان من الكافرين هل يكون سيكون سيكون مدورة في عالم wasabbi ya nini ya kiburi pindi Allah azza wa jalla alkuamrisha malaika na yeye wamshuhudie nani wamshuhudie Adam alayhi salam Allah azza wa jalla sayma fa sajada almalaika malaika wasjud lakini iblis alpokujabaki Allah sema aba alikata wastakbara nakafanya kibri wa kana minal kafirin akawa kwa ni katika mambo ya hatari sana yenye kumondolea mja akili jambo la tatu katika mambo yenye kupunguzia mja akili albalaul murdi walrahaul mufriq kufikwa na balaa zenye ku balan zenye kumangamiza na nini na starehe zenye kupita mipaka haya mambo mawili kupunguzia mja akili yake au kumondoshia auende kumondoshia kabisa asema abu hakim rahimahullah واافه العقل آفا كدكما آفا نماذارا يا اكيلي ني نini اسما البلاء المرضي هو وفيقونا بالان زito izenye kuangamiza والرخاء المفرط نستريحه izenye kupita mipaka starehe izenye kupita mipaka kwa nini alapoonezea kwa sababu zile balazi kimfika mja mzito mzito idha tawatara kwa mja أهلكت عقله وغميزا عقلياته والرفاه نستريحه اذا تواثرت عليه zina po kithiri kwake abtaruhu weitia ile akili yake nini kibri طيب نعم هي ديو حاله ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من جهد البلاء بلا زي uzito zito mtume عليه الصلاه والسلام alikijilinda na Allah azza wa jalla na jambo hili اللهم اني اعوذ بك من جهلي والبلاء kwa sababu hizi huondolea mtukao hivyo ni jambo muhimu sana mje atakadua hili aikithirishe ambayo kwamba itakuwa ni yenye kunisaidia na kuniungusha na madhara ya atakomfika kwenye ajili kwa hivyo maashara alihaba hili ni jambo lakini na hakika hivi tulipulizumumzia wengi wetu hatu itamuhi kwa njia ahini wengi wetu hajuoni akili kwa nihaya haya yorezea o hatu hapa ambao okamba tumia nukuki toka po ulama lakini tunau ufahamu kando tafauti ambu kwamba ulio bele ya ulama juu ya akili kwa hivyo tujibidi sheni hili na maisha yetu atatangia bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala hapa ulimunguni na kiesho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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنة, <تكلم> حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه عذاب النار اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرن الحق حقاً وارزقنا اتباحه وأرن الباطل باطلاً وارزقنا اجتناife اللهم يا مقلب القلوب ثبث قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبث قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبث قلوبنا على دينك صلى الله عليه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه واسمrecين